كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَل لَّمْ تَكُونُوا مُطَّلِعِينَ فَاطَّلَعَ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللهِ إِنَّكَ لَتُرَدِّين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتَ مِنَ الْمُحْضَرِينَ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 فارجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين ف. انظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد נאذانا نوح فلهنعم المجيبون ونجيناه وانه من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين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 إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكوا برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم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 قَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ جئْنَاهُ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ مَرَرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا إلى حين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون ام خلق الملائكة تائنا وهم شاهدون الا انهم من افكهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون فلا تذكرون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 وَالسَّلاَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ